يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولادكم سرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا انا اخترنتي فيقول ربنا